ازمني خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت اسرني طيفك وحبك اسرني وصرت مفتونك <تصفيق> خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت مفتون